والاخذ بالتجويد حتم لازم بل لم يصحح القران آثم بل لم يصحح القران آثم لأنه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل وهو ايضا حليه من التجويد يعني فيه تفصيل التجويد ال... يعني ال... يفرق بين الذي لا يستطيع يعني معرفة التجويد ولا تعلمه وبينه من يستطيع ويفضل في ذلك بين العالم والجاهل فضل ذلك بين الناح الجري والخبي هذا كله لا منه وإلا إذا قلنا إن التجويد يجب هكذا بالجملة مطلقا هذا معناه أن تسعة وتسعين بالمئة وفاصل وتسعة فاصلة عشرة مع العشرة هذا معناه أنه لن يقربه لأنه كل ما قررناه حبيب ما يجوز القرآن وأنت ما يجوز وأنت ما يجوز وأنت ما يجوز فماذا نصنع نقول الناس ما يجوز لهم تقرأ القرآن طالح هذا فبقوا إخوان ما يدروا دعوة يقول إلا بسهم وهي جزاء الله خيط يريد تقريبا القرآن لكن في الحقيقة معنى هذه الدعوة أنه لا يقر أحد القرآن إلا مجودا وإلا فليقره لماذا؟ لأنه سيئس لحجة ماذا؟ من لم يجهد القرآن أو صح القرآن آثم فيقول يا أخيب الأشيث على آثم الأشيث لا أقرأ وغير هذا فهذه الحقيقة بعض الله لأخوان نمتشدد فيها حتى رأينا الحقيقة واحد حتى يجلد في وجود التجميل. مجلد خبير حتى آتي لأقول الله تعالى الذين أتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوتهم أولئك يؤمنون به قلنا لها يا حبيب هذا ليس معناه. الذين آتينهم حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه كما قال ابن عباس ثم تلا ابن عباس والقمر إذا تلاها يعني إذا إلا القمر إذا تبع الشمس فكلمة تلا هي مشتركة لا مشتركه مشتركة يعني صحة التسمية يعني على قول بعض البصرين يعني يسمون العرض مشتركة أو التي تنزل فيها عدة معاني والدليل انا آخر لاه، ولا يؤمنون به، ومن يكفر به، فأولئك هم الخاسرون. الآية ما سقت التنجيد، الآية سقت الاتباع، الإمام. وهكذا آية حجيرة، وأنا أقول لكم: ترى التنجيد لم يرد الأمر به أبداً، لا في الكتاب ولا في السنة، ببالعرب التنجيدات. لكنه في معاني النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مدرج في معاني الأمر به. في صورة ثم. الصورة الأولى. في صوره الفريدة التي لقناها النبي صل الله عليه وسلم وحثهم عليها وتلقي القرآن بذلك وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتعلم القرآن عن ناس مخصوصين ليس كل الصحابة أنهم كلهم فصحاء لذلك النبي صل الله عليه وسلم القرآن من أربعة يا من يا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة يا يخلو يخلي واحد بعضها ولا يلعب ما. ليس مشهورا يعني يعني هو أقل من كلهم هؤلاء ليسوا مثل يعني أمنا الصحابة كذلك بكره ورحمه ورحمه ليه؟ لأن القرآن له أداءات معينة وصعب معينة بسمها ليس كل أحد يتقنه قد ينسان ابن عباس كما في صحيح البخاري كان يتعلم كان يقرأ القرآن الرحمن عبدالهن عوف صحيح البخاري كان يقرأ القرآن على ابن عباس معنى ابن عباس إلى أنه خمسة عشر أو, 16 أو 16 سنة عشر سنة وهو ابن عبدالهن عوف من ألا عشرة من جناح؟ لماذا؟ لأن القرآن له أداته. والجزء الصحابي أبي بكر وعمر وعثمان تعلموا من هؤلاء وغيرهم من أصحاب المصاصرة، ثم سألوا عن ذلك سؤاً ماذا نقل عثمان وعلي الذي نقلت إليه تلاوته من اليوم؟ يعني متصل تلاوته بأهموفة وغيره. المقصود هنا هذه صورة، صورة ثانية في ضمن الأحاديث التي عمر بها المصاصرة. وقد أشار إلى هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه في مثل في قوله عليه. عليه الصلاة والسلام من صبغ يقرأ القرآن غطا كما نزل فليقرا على كل وكذلك اقرأ ورتقي ورتل ورتق كما كنت ترتل الدنيا لكن جاء في رواية في روايه رواية مسنّد كان أو تطية واهل هذا وخرج المسلم كما في السنّ ورأى الصحابة يقرأون وكان قبائل فيه العربي والعجمي والأعربي قال قرأوا فكل حسن هذا مع أنه بينهم في هنا أن دعوة إلى في لا شيء الله فقال يا رسول الله لا أن ما يعرف عقله ما يمسك ما يجمع ما يصلي ان يمسك فضل عن التجويد في الصلاه فقال له المصاحب قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ركب ركب فامره بدل الفاتحه ان يقرا ماذا مع انه ركن في الصلاه بل عند جمله انفض لصحه الصلاه كما قال الامام الشابي الوريد اليس كذلك ومع ذلك قال له المصاحب ما يستطيع قال خذ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اذا كان اصل القران اذا ما استطاعه في الصلاه مع النار فكيف حاله التجويف الا يا اخي نقول اقرا وتمتع بهذا الجمال في, في كلام الله تبارك الله اقرا كما اسمع لكن إني وجدت فرصه تحسن بها هذه ارض اهلا وسهلا ترى الناس ما هم كلهم يحسن انا اتين اناس يقرؤون القران عليه والله ما اذن لهم لان عندي حب معين اجيز به الانسان حتى يقرا ما هو جالس هنا يقرأ أخونا في الله الفاتحه وانا وأنا سمكره من يمين وشمال واضله له من هنا وأعدل له من هنا واعدله له الجنب والباب من هنا هذا شو ما تدري ؟ هنا شوك أقوله جزات الله خير يا حبيب روح والله يا تيني مناس معهم من ثلاثة جزات قروب على هذا المخورة أقول لها أن أن أقول لها لأتي شخص لك تقرأ على ناس مختلفين وإنها ثم تأمين لذي سوف يفيد أمور أخرى من الرسم والعدم والضبط وتوجيه الكرارة وطرق الرواية بحفص نسيم الطريق طريق الطيبة يفيدك أكثر أما كذا ما على السبيل يعني. السبيل لا أنت السبيل فإذا كان هذا الذي قرأ ثلاث ختمات ما هو ربط كيف عاد بحوام الناس الذين يشكلون لأنهم 99% miłosiemistymien. Alkor, a kąm? Kąm? Kąm? Kąm? Kąm? Kąm? وا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> واحد ولا أشر. عشر عشر أشر مليون. عشر مليون. عشر مليون ها عشر. عشر مليون هذا هو عدد التوأط، ها لكن مع ذلك عشرة مليون ومع ذلك لو بترج القراء الآن الإسلامي القراء تزيد عشرة مليون قد تزيد قريب من المليون أو شيء من هذا القبيل. طيب ويا راح؟ يعني كما قلت 10-15 في المئة. لا يعني يعني إخواننا القرى يخرقوا شوية للناس في هذه القضيه ما يتم تحمس حماس زائد ثم يفاجئ أنه قال لي واحد من الإخوان ما خالف يقرا رعوه هو آثم كنا أدو إذا هذا النص الذي أنتموا به إذن هو غير قابل للتطبيق بينما الشريعه كلها تقبل التطبيق فلماذا هذا النص ما تقبل التطبيق والله هذا فعاد إلى مسألة خطيرة وجاءنا إلى مسألة خطيرة في الأصول وهي أن عندنا نص في الشريعة لا يقبل التطبيق وآخر هذا فعاد العمل إلى خطورة إذن نحن ينبغي أنت من قواعدنا سليمة في الاستنباط ومستهاد ومنه في آخره نقول للناس يا أخي أقرب إذا غدرت بسم الله جود فإنك ما تقربت بأحلى ولا أجمل من أن تتبذل مع الله في كلامنا أليس كذلك؟ لكن إذا ما غدرت نقول الناس لا تدرون في يعني ملّم يجود القرآن عادم لا بالشكل هذه الدعوة يعني إذا الله خير وناصحين من أموره الله ليس كل مستهدين وناصحين وهو إعطاء حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللطفي نظيره كمثلي من نكت يعني على هذه حتى نختبئ برضه استمع أحد الشباب مسجل يعني اختبار في أحد الجامعات عندنا في لبنان مسجل اللجنه, اللجنة التي تقيم الطلاب درجات الدرجات على الاختبار الجامعه والطالب يقرا الطالب وبعضهم يكون لا قرأ قراءات وهو اعلم من اا رئيسه فياتي يقرا وياتي هذا الشخص ويصحح له غلط من بعض الناس اللي هي يخفى هذا اللي جابوها من بلاد العالم الذي قال أن كان ذا مال وبني أن كان هذا خبر الإخبار نبسي وبعده أبو عمر الداني في <تصفيق> تحديد وجمع من الايمه إلى أنه بحسب قرب الاخفاء يكون بحسب القرب الحرف من النون وبعده ليس إصافاً أن تجعل حرف القاف مثل الداب الذي هو قليب من الرن من مخد النون ما هو إصافي كل الحروب أن كان أنت أندا أندا أن تبوأ أن دا أن كل شيء هذا ما صحيح هذا حسب حقه وحسب بعده وقد أشار إلى هذا سيبويه رحمه الله في آخر كتابه الكتاب فشارك ذلك أشار إليه الثاني أبو عم. جاء واحد من مشايخنا يعني الأجلة رحمة الله عليها عبد الماسعة شيخنا الشيخ إبراهيم لها دي ما هو في بيته بيت واحد بس فيه تحفر الثاني انا أشعر أن البيت الميت الأول يقول وقارب الإظهار عند أولي كم قرر وقارب الإظهار عند أولي كم قرر كم قرر القليل من إظهار كأنها إظهار والإظهار دوما تلو طيب دوما د تلوى ت طيب اطلاق وقارب الابهار عند اولي كم والإضغام قارب والادرام دوما تلوى طيب يقارب الابهار قاف كاف الذي يقارب الادرام كانك تطغمه دوما تلوى طيب لتقاربها قريب جدا كانك تطغمها طبعا البيت الثاني ووسط صدق سما زاهن ثانى ظل جليدا ظف شريفا دافئا خلاص البيت الثاني مش لازم تعرف لن بقيت هو الاقبال الخمسه عشر احفظ بس البيت الاول والباقي سواء اللي هو وسط الصدق الزاهن ثانى الى اخره احفظ بس البيت الاول والاظهار عند اولي كم قبضه والادغام دوما تلوى طيب والله هذه القصيدة انا اخذتها من ناظمها رحمه الله رحمه الله سبحانه